بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأى الناس حسابهم، وهم في غفلة معرضون، ما من ذكر ربهم محدث إلا استمعوه، وهم يلعبون، لا هي قلوبهم.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 فَأَجَئِنَاهُمْ وَمَنْ شَاءُوا أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 اتَّخَذَ لَهُ وَلَّتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ولو من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكفرن عن عبادته لا يستكفرن عن عبادته ولا يستحسرن يسبحون الليل والنهار لا يفترن أم تأخذ آلهة من الأرضهم يو 112. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون 113. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 114. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم 124. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون 125. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه, إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون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 قلوا في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ قل نفس ذا انقط الموت ونبلوك بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا ۚ هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۖ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هَٰكَفِرُونَ قُلْ قُلْ إِنَّ سَائِمًا مِنَّا 17. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 18. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 19. بل تأتيهم تَتَنَفَّتْ فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ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 طال عليهم العمر أ فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أدرك بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يذرون ولا فستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا يا وإيلنا إن كنا ظالمين ونضع الموازين القسط لعوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة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 إذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عكفون؟ قالوا وجدنا آباء لنا لها عبدين. قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ظلام مبين. قالوا أم أنت من اللاعبين قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 تُبِي عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ طَارَمَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّكُمْ أنتم الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالُوا فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أوفِّ لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَصِرُوا آلِنَتَكُمْ إِنْ كُونُتمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدَوْا وَسَلَامَةً وَنَبِّرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَمَدُّ بِكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَا هَارُونَ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلًا وَكُلُّ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 قبل فاستجبنا له فنجينه وأله من الخير العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وصليمان إذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكننا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا ما عداود الجبال يسبحنا والطير وكن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 dan kami dengan segala sesuatu tahu. Dan dari syaitan mereka yang mengusirnya dan mereka yang melakukan perbuatan yang tidak demikian, dan السنة الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك في كل من الصابدين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ومات ان لا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه ربنا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 والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون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 إذا فتحت يأجوج وماجوج، وهم من كل حدبي يسلون، وقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِنَّ شَخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أُوْلِيَّنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كانت 17. وهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 18. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولاد يشتهد أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقىه الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطق السماء. 124. وعطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين 125. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرفها عبادي الصالحون 126. في هذا نبلا ولقوا من عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تَوَلَّوْا فَكُلَّ آذَانِتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنَّ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ